You know يوماً بما يوم القيامة كتابه ينطار منشوراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اعتدى فإنما يعتديه نفسه الله <تصفيق> اكبر <تصفيق> ز فضنا بعدم على بعد ولم تك درجاته تفضي.